على قصر من القصور اجتمع عليه نفر وملأ من الناس فقال ما خبر قالوا إن الأمير قد ونف هذا القصر وجمع الناس فقال لهم اعطي أي واحد منكم ما شاء إذا قال لي أن في هذا القصر عين زين القصر وملأه بالمتاع والأفعار ثم جمع الناس لينظر فمر رجل بسيط فرأى الاجتماع فسألهم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 في ظل حشرجة الصدور هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروب قال سبيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجن ومن غفل عن ذكره وجده حفظة من سفر النار قيل لبعض السفاد ما أبلغ العباد قال النظر إلى محلة الأموات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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاع لما في الصدور حتى تستفيد من الموعظة افعل ما تعرفه ألا أني ألا أني قد نهيتكم عن زيارة الضبور ألا فتوروها فإن في زيارتها حياة للقلوب الغافلة إن في زيارتها تذكير للغافل والناس والساحي والقبر لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا يعرف غنيا ولا فقيوا الكل في ذلك المكان مرتهن بالعمل الذي عبده وبالعمل الذي قدمه فاتق الله همت الله واتق الله عبد الله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 ويتمتع ويلههم الامل بس سوف يعلمون درهم ياكل ويتمتع ويلههم الامل بس يعلمون يا غافلا ان الامل وغره طول الامل الموت ياتي بغته والقبر صندوق العذاب